إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهدي إلاه فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا دغاتهم ولتموتن إلا أنتم مسلمين يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقت من نفس واحدة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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد أخوة الكرام ما زلنا مع لغة العرب مع اللغة العربية تكلمنا عن علامات الخط والعلامة الأصلية وهي الكسر والعلامات الفرعية الياء نيابة عن الكسر أو أصالة في مواضع ثلاثة وهي المواضع اللي فيها الكسرة علامة للخط مواضع ثلاثة الاسم المفرد الغير منصرف المنصرف المنصرف وجمع التكسير فيه تقييد ايه انا اقول لك انت قلت جمع التكسير سألتك انا فيه قيد المنصرف وجمع الوانست السالم ايضا المنصرف صح طيب. والياء نيابة عن الكسرة في مواضع 8-5 جمع المفكر السالم وايش والمثنم اليوم ان شاء الله سنتكلم عن الفتحة نيابة عن القصر الفتحة تكون علامة للخضر نيابه عن الكسر قبل ان ادخل في هذه الآن الاخوه تجيب الاخ مسجده وين الاخ ما اتى فين لم ياتي بعدا لما راجع ماذا قال ابو سجده في مساله ثلاث اوراق هي نفسها نفس المراجعه ها في سبع سنبلات وثلاث اوراق وسبع بقرات قال الاستاذ محي الدين في اراء قوله ثلاث سبع سنبلات وسبع عشره و700 سنبلات مضاف اليه اهو شوف مضاف اليه خلاص وخدر صفر سنبلات انا هادفع انت المال اللي هادفع كل المال من عندك ابو سجده كمان اهو جزاك الله خيرا ابو سجده او ابو ركعه المهم ان هو لابد ان ياتي بها ها ماذا قرات في مساله سبع بقرات وثلاث اوراث ابلغ الاخ لانه قال عليك تكفرت مين في الاعراب ما قالش ان ثلاث اوراث او سبع بقرات مضاف ومضاف اليه مش تمييز ما تعرف تمييز وله الحق ايش طيب خلاص يدفع لنا ولا ما لا لا كمان هو عراب القرآن أتى بها لا, لا لا لا أقبل شيء يعني المهم حتى لو فيها خلاف الراجح عندنا وليس عندك ما رأيته خلاص يبقى ليس بهاشمي ليس من آل البيت هو أنا بكتور عبد الراجح معروف مشهور هنا في اسكندرية كان وانا في الجامعة كان هو له شهر مرع العالم في الجامعة معروف يعني بكتور عبد الراجح ثقيل في اللغة يعني وأقوى منه سحلول أحمد تحلول الله بتاع الأذر في القاهرة طبعا ده لا يدار هذا ولا يدان في منزلته أيضا خلي بالك رجعتنا للتحلول وقال بني مضافئة فانتهنا وضعه كده ناني دواعات طيب الآن إن شاء الله نأخذ الفتحة نيابة على عن الكسرة هذه تكون في موضع واحد هو الاسم المنصرف انتبهوا معي لأن هذه المسألة يمكن من أهم مسائل النحو هي مسألة الممنوع من الصرف الفتحة تكون نيابة عن الكسرة في موضع واحد هو الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف اولا سنتكلم عن, عن الاسم الذي لا ينصرف في مواضع اول يعني ما معنى لا ينصرف الامر الثاني يعني كيف لا ينصرف والامر الثالث التفريق او التطبيق كما يقولون اولا معنى لا ينصرف يعني لا ينون لا يقبل التنوين هذا معنى انه ممنوع من الصرف اذا قيل لك هذا ممنوع من الصرف يعني لا ينون لا يقبل التنوين وليس على الاسواuo بل بشرطين وقيدين يبقى لا يقبل التنوين ده ممنوع من الصرف لكن بشرطين وقيدين الشرط الأول ألا يضاف فلو أضيف أراد على التنوين أطبح أين صرف يبقى الشرط الأول لا يضاف كأن تقول قال الله تعالى والتين والزلتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان أكمله في أحسن أحسن ده ممنوع من الصرف أتابع لأعوذن الفعل أحسن العالمية عوذن الفعل كما تنبيه أحسن منوء من الصرف لكن هنا في الآية لو نظرت المصحف تأتريت في أحسني في أحسني تقويم لما؟ لأنه أضيف فأحسن مضاف وتقويم مضاف إلي فإذا أضيف راجع له تنوين وما منع من الصرف والشرط الثاني تالشرط الأول حتى نقول ما منع من الصرف والشرط الثاني قال لا يقتلن بالألف واللم مساجد مفاعل على رؤية مفاعل مساجد دي ما من الصرف لكن إذا أدخلت عليه الألف واللم لا تمنع من الصرف قال الله تعالى ولا تُبَاشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكُفُونَ فِي الْمَسَاجِدَ وَلَّا فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ ليست ممنوع من الصرف ليه لأنه دخل عليها الألف واللام مع أنها بعلة بعلتين فكما سنبين يبقى إذن الممنوع من الصرف والذي لا ينون وليس على الإطراق بل بقيدين وشرطين الشرط الأول ألا يقترم بالألف واللام والشرط الثاني ألا يضاف طيب الممنوع من الصرف سبب المنع من الصرف علتان يقترنان او علة واحدة تجمع علتين ونبدأ بالاسهل علة واحدة تجمع علتين تمنع من الصرف هذه العلة ان تكون الكلمة على سيغة منتهى الجموع سيغة منتهى الجموع اوزان متعددة معروفة وزن مثلا مفاعل صوامع صوارض وزن مفاعل مصابيح مساجد مفاعل ايضا وما هو, هو اشفه بها كقناديم يعني مش مهمة تتقدمها الميم المهمة تكون على نفس الايش الوطيرة وعلى نفس الوزن مفاعل فواعل مفاعيل مصابيح فهذه ممنوعة من السر كأن تقول مثلا صليت في مساجد خطأ صليت في مساجد ليش المساجد على وزن مفاعل ده مسجد جمع مساجد المساجد دي صغير 18 الجمعة على وزن مفاعل تمنع من الصرف تقول صليت في مساجد عدة مررت بمساجد شتى رحلت إلى مساجد كثيرة لطلب العلم لماذا قيدت أنا هذا الخيط رحلت إلى مساجد كثيرة لطلب العلم ها حتى اه نعم حتى لا يضافوا في مسألة تانية انا قلدها بقى عشان انتم ما بتحضرش معانا هم عارفين المسألة تانية انا قلدها ايش هي ها حتى, حتى تكون الرحلة جائزة لان لا تشد الرحال الا الى الثلاثة المساجد للصلاة والتبارك لكن لو رحلت لطلب العلم يا صح اذا قلت رحلت الى مساجدة كثيرة لطلب العلم ايضا ان تقول اضاءت المساجد بمصابيح عدة ما تقول بمصابيحي لا بمصابيح عدة لماذا؟ لأن المصابيح على وزن على وزن ايه؟ مفاعيل البهلول عشان حتى ما أحد يحصل منها أنه انقصر البهلول ليس هو الأهبل يعني اللي عند الناس كده البهلول جمعها بهاليل والعمة يقولون بهاليل صح؟ أيضا على نفس الوزن ممكن تقول مرارته ببهاليل كثيرة البهلول يعني قالوا بعضهم يدخل الجنة بهلود ده الرقيق القلب مش اللي هو المجنون أو اللي مفهوم؟ ده رقيق القلب يعني اللين الهين فأيضا نفس الفعل يبقى إذن دي علة تجمعه علتين أيضا من الأسباب المنعة من الصرف علة تجمع علتين ألف التأنيس التأنيس هذه مشكلة في كل شيء يعني نساء السلام يتكلم عن النساء فيقول ما رأيته أذهب بلوب الراشد من كل أيضا ألف التأنيس عشان هي تأنيس محيارة كل شيء جمعت بين العلتين تمنع من الصرف دائما طوعا بالاطلاق لأن ألف التآنيث تكون ألف والتآنيث نوعان ها ألف التآنيث نوعان مقصورة وممدودة فسواء كانت مقصورة سواء كانت ممدودة أيضا تمنع من الصرر كإيش كزكرياء كسحراء كأصدقاء دي كلها مختمة مختمة بألف تآنيث ممدودة زكرياء أصدقاء أيضا سحراء كل هذه ثمنى من الصدقون رحلت الى صحراء كثيرة في مصر الغرض المقصود صحراء اصدقاء أيضا الفه تنيس المنقصوره نشوه ذكرى حبله وايضا حمراء تدخل معها حمراء تدخل معها تقول احببتم النشوه الصدقه احببتم النشوه الصدقه مررت بذكرى يبقى إذن علة تجمع علتان ألف التأنيس الممدودة والألف التأنيس المقصورة نأتي إلى الأصعب والأشق علتان من أجل ما يمنع اسم من الصرف عندنا إما علم وإما وصف فالعلم علة علة قوية مؤثرة لكن لا بد أن تنضم لها علة أخر ووصف علة قوية أيضا مؤثرة لابد أن تنضم إليها علة الأخر علم لها ست أنواع أو ست علل إذا جمعت مع, مع العالمية تمنع من الصرف فكون العالمية والتأنيس ليه غير ألف التأنيس ألف التأنيس لها قوة تجمع لكن العالمية والتأنيس كأن تقول سعاد صحنا ومررت بسعادة لا مش بسعادة لا بسعادة مررت بسعادة سعاد. فاطمة مررت بمسجد فاطمة زهراء فاطمة أيضا إن كان مذكر لكن فيه مختوم بتاقي التأنيس فيكون أيضا للعالمية بس شرط العالمية شرط إيش يعني نقول مثلا أكلت من شجرة الموس لأنها شجرة مختومة بتاقي التأنيس أكلت من شجرة الموز صحيح أو لا لا أدرب